وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 سُلِس بِيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا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 كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة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 مِن ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ تبارك الذي جعل في السماء بروجا واجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا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 بسم الله الرحمن الرحيم ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فضلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدة إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون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 إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون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 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعْذَ فِئْلٍ مِّنْ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إن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 من فالقام موسى عصاه فاذا هي تنقض ما يفكون فالقي السحر تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلن سوف تعلمون لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف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 فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق, فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنزلنا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 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ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 وَنَجِّيَ وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ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 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَأَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاضِحِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ كَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ فَتَوَدُّ الْمُرْسَلِينَ إِقَال لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيرون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض وَلَا يصلحون قالوا إنما أنت مِنَ المسحرين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 كَلَّا آيَتُهُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ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 أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَيْنْ لَمْ تَنْتَهِيَا الْوَطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ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 إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَكَالِمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِن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 119. به مؤمنين 110. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرألت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا كَانَتْ نَزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنْ هُمْ عَلَى السَّمْعِ لَمَعْذُولُونَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمَعْذُوبِينَ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 بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخره هم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 يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جاما ولا مدبرا ولم يعقب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 وا داخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات في تسع ايات الا فزعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين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 وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهد هدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيدهم فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين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 وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ولسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 قالَات إِامُلُوكَ إذَا دَخَلوا قَرُيَةً أَسَّدُهَا وَجَعللُوا أَهِززَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّ وَكَذَلِكَ يَفَلُون وَإِنّي مُرسِلَةٌ إلَيْهِم بهَديةَةِ فَنَاغِرَةُم بِمَا يَرجِع الْ المُسَلُون فَلََّا جَ أَنْ سُلَمَالَ قَاأتُ مِ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَمْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ <تصفيق> ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّقَبِلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 قال نكرونها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه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 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون صدق الله العظيم